ولا رفيق معك ولا حبيب معك ولا عذا. ان كل من في السماء كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا هنا لا طبيب ولا مهندسا ولا محاميا ولا محاسبا ولا مدرسا ولا ضابطا ولا رائدا ولا مقدما ولا ولا عميدا ولا نواء ولا فريقا ولا مشيرا ولا زعيما ولا ملكا الملك يومئذ لمن لله الواحد القهار ستدخل في هذا المكان القبر باب القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت شاري بعد الموت مد اختر لنفسك اي الدار تختار ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هفوا هفوة فالرب غفار واحد فهل اذنة ذكرت ربها فإذا منتقلنا من الأذن إلى ذكر اللسان كثيرا ما ينطق اللسان ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن حالنا كحال راع الغنم أيام نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما قال راعي الغنم لموسى يا موسى انني اضع الله تعالى منذ سنوات والله تعالى لم يستجب لي فقال الله قال موسى هو حالنا بالضبط. امة تدعو باللسان اما القلب فغافل. القلب غافل عن ذكر الله. ما فائدة ان تقول لا اله الا الله وتدعو الله وقلبك غافل عن الله. يرحم الله زمانا كانت النساء لا اقول الرجال كانت النساء اذا تكلمت تكلمنا بالقرآن الكريم اسمع معي الى عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وهو ذاهب الى بيت الله الحرام أشياء إن تبد لكم تسوءكم. قال عبد الله. في No, <laughs> وجاءت سكرة الموت بالحق. وذهب عبد الله لينام. فرآها في المنام فقال لها كيف حالك? قالت ان المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أستحلفك بالله أمثل هذه توجد في حياتنا إن المرأة اليوم إذا أرادت أن تتكلم مع الرجال لا تتكلم إلا بكلام فاحش ونقة فاحشة في المصالح الحكومية لا يخلو هذا في الشوارع لا تخلو من هذا في البيوت لا تخلو من هذا المرأة اذا ردت ردت اما بمشهد من فيلم او بامنية او بنقطة فاحشة امثل هذه توجد في حياتنا كان اللسان دائما يذكر الله على حق فهل ألسنتنا اليوم تذكر الله على حق فإذا منتقلنا بوجه الصرعة من ذكر اللسان إلى ذكر القلب هل قلوبنا تذكر ربها إن الواحد منا اليوم إذا رأى أخاه يلبس طوبا جديدا بات الليل مؤرقا لما يلبس هذا الثوب ولما لا يكون لي أنا وإذا نجح ولده في الامتحام أشعل في النيران في قلب لما ينجح ولده ولم ينجح ولد لما تتزوج ابنته ولم تتزوج ابنته لما أخذ العلاوة والدرجة وأناه نيابة إدارية تحاسب الله على فعله. اصبحنا نشكل لله محكمة تحاسب الله على فعله مع العباد. يرحم الله القلوب السليمة عندما ذهب علي ابن ابي طالب رضي الله الله الله الله يا اصحاب رسول الله الله الله على ايمانكم الله الله على اسلامكم وقف القلب فيها عن ذكر الله ثم ثم ينادي عليها خالقها كل يوم في الثلث الاخير من الليل وينادي ارا لا تريد ربها والله اقولها وحسابي على الله امه لا تريد لها ربا امه تقول لربها كل يوم لا نريدك يا رب لا نريدك يا رافع السماي بلا عمد وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل تابع تغفر الله يغفر لكم رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين لو ضللت أتحدث عن كل جارحة منتهى الوقت ولكني أترك السؤال لحضراتكم هل نحن أمة تذكر ربها أترك أجابة هذا السؤال لحضراتكم وأسأل سؤالا آخر أقول فيه لو أن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم ما زال على قيد الحياة بيننا فأي بيت من بيوت المسلمين يليق أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأسألك أن الذي تجلس أمامه في بيت الله، هل بيتك يليق أن يستضيف الرسول؟ مع أن بيوتنا جميعا أكثر من بيت رسول الله اتساع وأفضل من بيت رسول الله أثاثا وفراشا ومتاعا أما بالنسبة لاتساع البيت فبيت رسول الله كما روت عائشة في صحيح البخاري كان الرسول يصلي ذات ليلة وكانت عائشة نائمة فإذا أراد النبي أن يسجد غمس قدم عائشة حتى تفسح له المكان ليجد له مكانا يسجد فيه فكم يكون اتساعه لا شيء يفكر أما عن متاعه فيكفي أن عمر بن الخطاب لما رآه بكى رأى حصيرا ومخدة محشوة بالليف فبكى على متاع رسول الله وعما عن طعامه فيكفي أن عائشة كانت تقول كان يهل علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة ولم توقد نار في بيت رسول الله ليطفى عليها الطعام أقول بيوتنا جميعا أكثر اتساعا من بيت رسول الله وأحسن أثاثا وفراشا ولكن ما زال السؤال قائما أي بيت من بيوت المسلمين اليوم يليق أن يستضيف رسول الله ساعة واحدة؟ هل يدخل رسول الله بيوتا أصبح العار؟ فيه ليل مهار على شاشة التلفاز. ايدخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيوتا عشش فيها الغناه قرآن الشيطان? ايدخل الرسول بيوتا اصبحت تأكل بالربا? ايدخل تأكل بالرشوة? ايدخل الرسول بيوتا قطعت فيها صلة الارحم? ايدخل الرسول بيوتا ملأت احقادا ودغائما على خلق الله? ايدخل النبي تلك البيوت? يا ليتكم قرأتم جريدة الأخبار يوم الثلاثاء الماضي، الموافق الثامن من مايو منذ ثلاثة أيام. لو قرأتها وفتحت على صفحة الحوادث وقرأت ما فيها. لما فتحتها وقرأت ما فيها كاد قلبي ينفطر. والفراد يتصدع. افتح به الصفحة. سترى فيها صورة لرجل بلغ من الكبر عتيا عاري الجسد ليس على جسبه الا šlo يلي يا يلي عايزة ان تصرك. يا اما يلي عايزة ربنا ان صرك. يا اما يلي بتشتك الضيق. وبتشتك الرزق. قد يقول قائل ان هذا من الشواز. اقول لك اقرأ في نفس الصفحة. وفي نفس اليوم. وفي نفس الجريدة. وتحت هذا الخبر مباشرة ولد ذهب ليطلب مال من أبيه ولم يقم مع أبيه مال وإذا بابنه يأخذ كرسيا من الخشب وانهال به ضربا على رأس أبيه حتى سقط أبوه قتيله لو قلت بأن هذه الشواذ اقرأ في نفس الصفحة وفي نفس الجريدة وفي نفس اليوم وتحت هذا الخبر أيضا مباشرة في حي المطرية أبو بلغ من العم 78 عاما متأخرا من الليل فوجد ابنته تجلس مع خطيبها. فلما انصرف خطيبها اذا بابوها ينصحها ويقول لها كيف تجلسين مع خطيبك الى هذه الساعة المتأخرة. لا سكين وتطعن وابوها في بطنه فيسيل دمه في نفس الصفحة في نفس اليوم في نفس الجريدة هي دي بيوت المسلمين هي دي البيوت اللي بتقول ربنا ومن صرماش ليه هي دي البيوت اللي بتقول اسرائيل بتعمل فينا كده ليه احنا مزلولين ليه هي دبيوت المسلمين. وربك يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغم عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فاضربهما بسكين فاضربهما بكرسي فاضربهما بحزام جلدي فلا تقل لهما افن. ولا تنهرهما. اسمع الى ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى قرن ثلاثة بثلاث. اما الثانية يقول ابن عباس اقيموا الصلاة وعاتوا الزكاة قرمت الزكاة بالصلاة فلو اقمت الصلاة ولم تقم ولم تعطي الزكاة لم يقبل الله منك. يدخل النبي مثل هذه البيوت ارى الوقت قد طال وكنت اتمنى ان اكمل الكلام ولكن الوقت طال بنا اترك الاجابه السؤالين لحضراتكم هل نحن امه تذكر ربها ولو كان النبي ما زال حيا بيننا فأي بيت من بيوت المسلمين يغلق أن يصطرف رسول الله أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين لله آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا من الذاكرين لك آناء الليل وجع واجعل اعيوننا لك. وجعل ses الآذامنا ذاكرة لك. واجعل ايدينا ذاكرة لك. واجعل القلوبنا ذاكرة لك اللهم аحينا على الاسلام قائدين. واحينا على الاسلام راقدين. واحينا على الاسلام قاعدين. ولا تشمت بنا اعداء ولا حاسدين الله ما لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا دينا الا أديته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا سائلا الا أعطيته ولا غائبا الا ردته اللهم انصر في كل مكان اللهم انصر الاسلام في كل مكان اللهم ارفع في كل مكان اللهم أعلي اسم محمد في كل زمان ومكان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع وأقن الصلاة شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع شريق آخر وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المدينة المنورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته